قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَٱلْغَبَنَ أَن تَرُدَّكَ فَقَاتِلَا فَذَهَبَ أَن تَرْضَى رَبُّكَ فَقَالَ إِنَّا هُنَاقُعِدُّون قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالُوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَبْعِينَ سَنَةً يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقب لَمِنْ أَحَادِقِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَا لَا أَقْتُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِن بَأْسَ تَائِي إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَتَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَتَلَ وَعَتَ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا كون مثل هذا الغراب فوار يسوء تاخي فاصبح امنا نديم